لن ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعد قال رب اني لا املك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين.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 الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أيقتنوا أو صلب أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نويم فومن لهم ذلك لهم خزيٌ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 ماعون لقومنا قرين لم ياتوك يحلفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إنوتيتم هذا هذا فخذوه وإن لم توه فاحذروا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 ورات فيها هدى ونور يحكم بها, النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا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 لهم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولعف بلعف واللث باللث واللث باللث والسنة بالسنة والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ونوعظة للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب عليه فاحكم بينهم بما ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواء امم جاءك من الحق لكل جعل منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لابنكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما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 الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَاكِيَ بِالْفَتْحِ أَوَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم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 وَإِذَا ناديتموا إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون قل يا أَهْلَ الكتاب هل تنقمون منا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَنُنَبِّئُكُمْ بِشَدٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ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 دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في لثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهيهم الربانيون ولحبار عن قولهم لثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت يديم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطان بل يداهما ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا مما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 ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو ان اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا من, من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم قتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وعمل صالحا, وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لقد خذنا ميثاق بني 124. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 وما أنزل إليهم التخذهم أولياء ولكن كثير ولكن كثير منهم فاسقون صدق الله العظيم